من كان يرجو نقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين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 وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى بِمَا تُشْرِكَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أُذِيَ في الله فإذا أُذِيَ في الله جعل فتنة ناسك عذاب الله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 وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم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 قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ ثم الله ينشيئ النشئه الاخره ان الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء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 ومأوكم النار وما لكم من ناصرين فأمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم وَوَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ وَدَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِنَّ نُبُوَّةً وَالْكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَا تَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقُكُمْ بِهَا ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في فَمَا المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت إن كنت من الصادقين قال رب صرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين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 وقالوا لا تخف ولا تحزن اننا ننجوك وأهلك الا امرااتك الا امرااتك كانت من الغابرين اننا منزلون على اهل هذه القريه رجزا من السماء رجزا من السماء بما كانوا يفسقون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 اوتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه واقم الصلاه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون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 وكذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد باياتنا الا الكافرون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 ويستعجلونك بالعذاب ويستعجلونك بالعذاب ولو لا أجلهم سما لجاءهم العذاب ولا يأتينهم وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وان جهنم ملحوطه بالكافرين يوم يغشاهم العذاب يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقولوا ذوقوا ويقولوا ذوقوا ما كنتم تعملون ويقول ذوقوا مَا كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت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 نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين الذين صبروا نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها Allahu يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر ليقولن الله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 وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين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 أف بالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق أو كذب بالحق لما دا أليس في جهنم مسوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدى سُبُلَنَا سب لنا والذين جاهدوا فينا لنهدى أنهم سب لنا وإن الله لمع المحسنين